إ تُبدوا خَيرًا أَ تُخفُوه أَ تَفُعَ سُ إِم فَإِن الله كَ نَعفُ وَ إِ الذيذينَ يَكفُرونَ بِاللهِ وَرسُله وَيُريدُونَ أَ فَِّقُ بَينَ اللهَِّ وَرسُل وَيَقولُونَ نُؤمنِن بِبَعُون وَيقُونَ نُؤمنِنُ بِبَعضٍ وَنَكفُرُ بِبَعضٍِ ويريدون أن تَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهينا. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن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 ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْفَوْنَا عَنْ ذَلِكُ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِيْنًا وَرَفَعْنَا فَلْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلنا لَهُ م دخُلُ الْ البَابَسُجَّدَ وَقُلنا لَم لَا تَعْدُ فِي السَّبتِ وَأَخَذْنا مِلهُمّ سَاقًا غَلِيضاق فَبِماَا نَقَضِهِم سَقَهُم وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ الل وَقَد لِهِمْ أَم ب أَ بِغَييرِ حٍَّ وَقَوولِم قُلوبُ نَاعُف ببلَلقَمَ اللَّ عَلَهَا بِكُفْرِم فَلَا يُؤِّنُ إِلَّا قَلَك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 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخذ أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً إ أَ حنَ إلَكَكمَا أَو حَينَ إ نُحم وََّ بّينَ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 رسُلَم مُبَششِرينَ وَمُن ذِرينَ لِأََّ يَكُونَ لِنَّ سِعَ اللَِّ حُجَّةم بَعدَر الرُسُل وَوكانَ اللهَّهُ عزيزًا حَكمَا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 113. وعن سبيل الله قد ظلوا ظلالا بعيدا 114. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إِلَّا طَرِيقَ جَنَّه نَمَخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا 119. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَ بُنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا سَلَامًا إِنْ تَهْوُ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ولد.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 وَمَن يَسْتَنكِفُ عَن عِبَادَتِي وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُ إِلَيَّ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ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 اخوات الرجال ولسان او فن للكريم مثل حظ الانسين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم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 ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب عرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخل نزير وماؤا الا لغير الله بي والمنخنقه والموقوزه والمترديه والنطيح والموقوزه والمترديه والنطيح وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوون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 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متقذين اخذا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 وَإِن كُنتُم مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ أولا مشتموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوءكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهُ إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا يكونوا القوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ الله قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّيُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِي مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيًا يُحَذِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوحَ الظَّمْ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 اللَّهُ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن مريم الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَن في الأرض جميعا.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 يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 باب فاذا دخلتم فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى ان لن ندخل ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا فذهب انت وربك هنا قاعدون قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُو أَبِ اسْمِي وَاسْمِكَ فَتَكُونَا مِن أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَتَوَلَّى لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 يُريدونَ أي يَخجُ مِن النارِ وَمَاهُم بِخَارِجينَ مِنهَا وَلَهُم عذَابُم مُقم والالسَّارِق والالسَّارقَةُ فَققَر عذَومَا جَزَ أَم بِماَا كَسَبَانَكَ لَم مِنَ الله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 الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَا وَضَّحَهُ ۚ يَقُولُونَ هذا أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 وَكَيفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ فَمَن يَتَوَلَّ وَلَّى مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلنا التَّوْرَاةَ فِيهَا هدى وَنُور يَحْكُمُ بِأَنَّ النَّبِيّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 ومهيبنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم سرعة ومنها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 إِلَٰهُنَّ الله جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنَا حَكَمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ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 129. آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 120. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 117. ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين 118. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم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 أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء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 وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْتَقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ إِلَّا أَن آمَنَّا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 سَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِ الْمُسْتَهْتَكِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلاَ يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ الصُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يصنعون. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُكَذِّبُ بِهِ أَحَدٌ وَكَثِيرٌ وَأَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةً كلما أنقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا تَقُولُ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ والطورات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصداً وكثير منهم ساعر يَا عَمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناس.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 ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك ضغيا و كفرا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون وال نَصَارًا مَّن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخْلَصْنَا لَكَ مَا فِي الْقُرْآنِ إِسْرَاءَ كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كلبوا وفريقا يقتلون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 ان لَوْ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إن اللَّهُ خَالِصُ صَلَاسٍ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُهُ وَعِيد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم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 كَن يَأْكُلَنَّ الطَّعَامَ أَنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ الْغُضَّةَ أَنَّهُمْ يُفْكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل ولا تتبعوا أعواء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وَفِي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما إِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً وَتَضْلِيلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون